نم سلیوری وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القطوى والرتب أسفل منكم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 فِيمَ فِئَتَن فَثَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَرَجُوا مِنْ جِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَطُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعِلٌ لَّكُم فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ كَتَعَاقَبَا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُم وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ كنوا إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون فِي في قلوبهم مرض غر هؤلاء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 نعَّتَناَ النعمَهَا على قَوْم حتىَ وَجرُوا مَا بأَنفُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمع عليم كَذَأْ بِآ ف العونَ والَّذينَ ي وَبِذِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتاتِ وَبِهِم فَأَهلَكنَهُم بِذُنُ بِجِب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 ہم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الخام وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ